سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لِمَ تقولون مَا لا تفعلون. كبر عند الله أَن تقولوا مَا لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم, كأنهم بنيان مرصور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 ثم تعلمون يوم في لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم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 فَالطَّائِفَةُ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 السماء شققت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا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 لا إن ربه كان به بصيرة فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركبنا طبقا عن طبق <تصفيق> فما لهم لا يؤمنون <تصفيق>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 والحات لهم اجر غير من